لي صاحبين عزت عليه الليالي راحوا تراكني في متاهات ووجا راحوا تناسى بالضماشين حالي وزرخ فوقي يطلب الوصل الى صاحب عزة عليه الليالي راحوا تراك في متاهات ووجا راحوا تناسى بالضماشين حالي وزرخ فوق يطلب الوصل لا تد ليلتين مرت ودمعي عيالي من حر جامرا دخل الصدر ملته لاني خوي انم واعزتاني كيف ادخل I'll برحل وخال صورتي مع خيالي واطوي سنه ذكراه فيني لي عشا دم الزمن كاتب علي ارتحالي بطي وقت ما ضحك لي ولا اطلع صاحب عزت عليه الليالي راحوا تراكي في متاهات واوته راحوا تناسب الظما حالي واسرخ فوقي يطلب الوصل لاجا